لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بها انفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاء عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهادات فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفْضَلُتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم لا يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يقتل أول الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ